مصنف هنا أو من البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية كان فيه صحيح هنا في النسخ التي تقرب من الحقيقية أراد هنا أن يذكر أنواعا من البدع من باب التطبيق ليبين الفرق بين البدع الإضافية والبدع الحقيقية فما هو تعريف البدع الحقيقية؟ أي هي طريقة في الدين مخترعة وضاهي الشرعية طريقة في الدين مخترعة وأيضا ما ذكره العلماء أيضا من تعريفات أخرى البدع يقصدون بها البدع الحقيقية ما الذي يفرق بين البدع الإضافية والبدع الحقيقية أم تفضل الله البدعة الإضافية هي من حيث الأصل مبنية على عمل مشروع لكن دخلتها أوصاف غير مشروعة كما سيذكر المصنف في الأمثلة الآتية اقرأ بارك الله خير. ومثال ذلك أن يومان إن صومة الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقت دون وقت ولا حد فيه زمانا دون زمان ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين وندب إليه على الخصوص كعرفة وعشراء بقول وعشراء بقول فإذا خص منه يوما من الجمعة بعينه أو أيام من الشهر بعيانها لا من جهة ما عينه الشارع فإن ذلك ظاهر بأنه من جهة اختيار المكلف كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة والسابع والثامن في الشهر وما أشبه ذلك. بحيث لا يقصد بذلك وجهاً بعينه مما لا ينثني عنه فإذا قيل له لما خصصت تلك الأيام دون غيرها لم يكن له بذلك حجة غير التصميم أو يقول إن الشيخ الفلاني مات فيه أو ما أشبه ذلك فلا شك أنه رأيٌ محظٌ بغير دليل ضاه به تخصيص الشارع تخصيص الشارع أيامًا بأعيانها دون غيرها فصار التخصيص من المكلف بدعه إذ هو تشريع بغير مستند أين عم بارك الله فيك؟ هذه العبارات التي يرددها المصنف دائما كان يقول مثلا تشريع بغير مستند أو يقول مثلا مضاهاه للشارع أو يقول رأي محظ بغير دليل أو يقول تخصيص بغير وجه كل هذا يدل على أن المكلف إذا تصرف على هذا النحو فإن فإنه حينئذ يكون عمله افتيات على الشارع ومخالفة للشارع لذا سئلت كيف كانت المخالفة تقول لأنه اتبع رأيا محظن ومعنى رأيا محظن هنا أي بغير مستند من الشرع ولك أن تقول إن فعله تشريع بغير مستند ولك أن تقول أيضا أنه ضاه أحكام الشريعة وكل هذا يرجع إلى التعريف السابق الذي درستموه وهو أن البدعة طريقة في الدين مقترعة ضاهي الشرعية فكأن المكلف جعل نفسه شبه للشارع في تخصيص أيام بسبب من عنده ليس من الشرع ووجه الشبه هنا أن الشارع الحكيم خصص أياماً لحكمه خصص أياماً لحكمه مثل ثلاثة أيام كل شهر مثل صيام يوم عرفه لغير الحج مثل وجوب صيام رمضان وهكذا مثل صيام يوم عاشوراء فهذا التخصيص من الشارع لحكمه فإذا جاء المكلف فخصص أياما من عند نفسه بغير مستند شرعي فإنه يشابه الشارع في هذا الأمر ويفتات عليه ويجعل نفسه مشرعا بغير مستند ولذلك هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف هنا كلها تدل على أن هذا النوع من البدع الإضافية من البدع الإضافية. كيف علقنا أنه من البداع الإضافية؟ تفضل لأن أصل الصيام مشروع لكن لما وضع على غير وجهه وفتات المكلف فيه على الشارع فإنه حين الذين يكون فعلوه من الابتداع طيب اقرأ اكمل بارك الله جيد ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواعٍ من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا كتخصيص كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات أو بصدقة كذا وكذا أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة أو بختم القرآن فيها أو ما أشبه ذلك فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعا زائدا يعني إذا كان بقصد الموافقة يعني ليس بقصد العبادة أو كان اختيارا له لأنه يكون أقوى لنشاطه هذا حينئذ لا بأس به أما إن اختار ذلك لسبب تعبدي عنده فإنه حينئذ يكون هذا الفعل افتيات على الشارع ويكون من باب البدعة الإضافية ولا حجة له في أن يقول إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه يقاع العبادات لأننا نقول لأن نقول هذا الحسن هل ثبت له أصل أم لا فإن ثبت فمسألتنا كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس فإن لم يثبت فما مستندك فيه والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا شرع يستند إليه فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص ك إحداث الخطب وتحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. بارك الله فيك. هنا المصنف يسأل سؤالاً، وجوابكم على هذا السؤال هو طريق لشرح هذا لشرح كلام المصنف. فهو يسأل فيقول لي من خصصا أياماً معينة لم يخصصة الشارع. يسأله المصنفنا فيقول هل ثبت عندك ذلك بمستند شرعي؟ ما الجواب؟ إذا قلت أن هذه أيام نتعبد فيها بالصيام نطلب الأجر لأن فيها فضلا فإن للمصنف هنا ولغيره أن يسألك فيقول هل عندك من مستند شرعي على أن هذه الأيام من الأيام الفاضلة فاليوم الذي تحدده لا يخلو من أمرين إما أن يكون فيه دليل على أفضليته من الشرع وإما ألا يكون فيه، وإما ألا يكون فيه دليل، فالأول فيه مستند من الشرع، كأن تقول من ليل ر من نهار رمضان، أو تقول من صيام ثلاث أيام من كل شهر، أو تقول صوم الاثنين أو الخميس، أو تقول صوم يوم عرف لغير الحاج أو صوم يوم عاشوراء ونحو ذلك، فأنت حينئذ عندك مستند، لئن لم يكن عندك مستند، وهذا هو القسم الثاني. إن كان عندك مستند ذكرته وقلت قال الله وقال رسوله في أفضلية هذا اليوم كذا وكذا فإن لم يكن عندك مستند فهو النوع الثاني الذي يصنعه كثير من الناس وهو ابتداء وسبب الابتداء يرجع إلى ما سبق بأنه شرع من عند المكلف لا يستند إلى دليل وتخصيص لبعض الأيام بالأفضلية ليس عليه دليل من الشرع المصنف هنا قال إذا لم يكن عنده مستند من الشرع فلعله يقول عندي مستند من العقل فيقول المصنف هنا والعقل لا يحسن ولا يقبح والشرع ولا يشرع هذه القاعدة عند أهل العلم وقصد المصنف هنا أن العقل لا يشرع لا يشرع أي لا ينشئ أحكاما ومعنى هنا لا يحسن ولا يقبح أي لا يجعل هذا حسنا ولا يجعل هذا قبيحا ولا يجعل هذا حراما ولا يجعل هذا حلالا ولا يجعل هذا مشروعا ولا يجعل هذا ممنوعا وإنما الذي يشرع هو الله سبحانه وتعالى فقول المصنف والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا شرع يستند إليه أي ولا يشرع أي ليس أصلا في التشريع لا يقع الشرع منه ولا يتعبد بمجرد نظر العقل وهذا الأصل الذي ذكره المصنف هنا يدل على أن من ليس عنده دليل شرعي فهو متخرص بالهوى معتمد على عقله الضعيف وليس معتمدا على الشرع فكلامه ليس بلازم لغيره كما أنه هو لا يجوز له أن يتبعه لا يجوز له أن يتبعه وهذا الأصل المصنف كرره في مواضح كثيرة من كتابه وسبق الكلام عليه في مواضح كثيرة وله أهمية قصوى في تعلم العلم والعمل به وفي معروفة الاعتقاد الصحيح ولذلك أهل السنة يقولون أن العقل لا يشرع ولا ينشي أحكامه وإن كان يدرك, يدرك ما جاء به الشرع يفهمه فأنت بعقلك تدرك ما جاء به الشرع وتفهمه وتستطيع أن تتبينه وتستنبط الحكم من الدليل كما أن العقل قبل الشرع في أعراف الناس العقلاء يعرفون أن هذا حسنا كان يقولون الصدق حسن والكذب, والكذب قبيح فيدركون ذلك لكن العقل عند أهل السنة لا يصلح أصلا في أن يكون مرجعا يرجع إليه في التشريع والسبب في ذلك أن العقل المقصود به العقل البشري فإذا أعطيناه حق التشريع فنحن بذلك أعطيناه أعطينا البشر حق التشريع وحق إنشاء الأحكام وحق التحليل والتحريم ولا يقول بذلك مسلم العقل أداة بشرية أو لا العقل أداة بشرية فإذا أعطينا العقل حق التشريع وإن شاء الأحكام والتحليل والتحريم وتحديد المشروع والممنوع فكأننا أعطينا الإنسان الضعيف المخلوق أعطيناه حق التشريع والتحليل والتحريم وتحديد المشروعية والمنع ولا قائل بذلك إذ لو كان له هذا الحق لا محتاج إلى, إلى رسول ورسالة، لا محتاج إلى رسول ولا محتاج إلى الرسالات فهنا عندك أمران، الأمر الأول أن العقل يدرك، يدرك أن هذا حسن وأن هذا قبيح، وقد يدرك المصلحة، لكن لا ضابط على صحة ما أدرك. إلا بالقيد الشرعي فإن ظلنا في الشرع فصحح ما أدركه العقل عرفنا أن هذا العقل ما وصل إليه من تفكير أو نظر عرفنا أن هذا النظر شرعي صحيح لكن كيف عرفنا لأن الإنسان اعتمد فيه على مستند شرعي وإن لم يكن له مستند شرعي عرفنا أن هذا النظر ليس بشراء والأول ناتج عن العقل والثاني ناتج عن العقل فالحاكم على العقل عند أهل السنة هو الشرع، الحاكم على العقل هو الشرع، يسرحه حيث يشاء فإذا انضبط الإنسان بعقله إذا انضبط في تفكيره بالمستند الشرعي كان متبع للشريعة وإن لم ينضبط بالمستند الشرعي وقع في الابتداع، ولذلك المصنف هنا قال من ليس له مستند شرعي فإنه لا بد أن يتبع ما تحسنه له نفسه أو تقبحه له وتحسينه وتقبيحه بدون مستند من الشرع هو عين الابتداع، ولذلك قال فلم يبقى إلا أنه ابتداء في التخصيص وفي المسألة التطبيقية, أو في المسألة التطبيقية السابقة يسأل المكلف فيقال له أما استحسنت هذا بعقلك وخصصته بأفضلية واستحسنت هذا التخصيص هل هذا الذي استحسنته بمستند شرعي؟ فإن قال بمستند شرعي عاد الحكم لمن؟ للمكلف ولا للشارع؟ للشارع كان يقول هذا مستند شرعي في أفضلية يوم عشراء هذا مستند شرعي في أفضلية صيام ومعرفة لغير الحاج ونحو ذلك قلنا إذن الحكم للشرع وأنت أدركت ما جاء به الشرع وإن قال استحسنته وخصصته بالأفضلية بغير مستند شرعي قلنا هذا التخصيص آت منك ومن تفكيرك وأمر شرعته أنت بغير مستند شرعي وهو عين الابتداء ممكن أن تضع مع هذه التطبيقات كل البدعة التي أنتجتها الفرق الضالة لك أن تسأل في كل بدعة سواء كانت كلية أو جزئية أن تسأل هل هذه بمستند شرعي أم, أم ليست بمستند شرعي فالجواب أنها ليست بمستند شرعي فتكون حينئذ رأي محظن شوف عبارات مصنف هنا رأي محظن وتكون تشريع بغير مستند وتكون مضاهاتا للشريعة وهذا كله يرجع إلى تعريف الابتداء إلى تعريف البدع البداء ثم قال هناك إحداث الخطب كأن تجعل خطب مثل ما سبق معكم وما سيأتي في كلام المصنف من جمع الناس عشية عرفة من غير الحجاج فإن جمع الناس في غير عرفة في المساجد وإحداث الخطب فيهم هذا ابتداء وقوله هنا وتحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان باعتبار أنه لا أصل له ليس له مستند قد مضت معكم هذه المسألة ونشير إلى الكلام فيها اختصاراً هنا من باب التركير أو نسألكم فيها هل في ختم القرآن في الصلاة هل فيه دليل من الكتاب والسنة هم ليس فيه دليل من الكتاب والسنة. طيب هل هو يعني ليس فيه دليل صريح؟ هل هو مستنبط من الكتاب والسنة؟ مم. أيضا ليس ليس مستنبطا من الكتاب والسنة. ليس فيه دليل لا صريح ولا وليس هناك استنباط بالمعنى. طيب ننتقل إلى عمل الصحابة هل أحد من الصحابة عمله في الصلاة؟ هل تبتع عن أحد من الصحابة أنه ختم القرآن قائما في الصلاة قبل الركوع أو بعد الركوع ختمه بدعاء؟ هذا أيضا لم يثبت هذا لم يثبت وهذه مسألة اتفاقية عند القائلين بمشروعية الختمة في رمضان وعند القائلين بعدم مشروعيةها والمقصود دعاء الختمة عند القائلين بدعاء الخ بمشروعية دعاء الختمة في رمضان وعند القائلين بعدم مشروعية دعاء الختمة كلهم متفقون على أن ليس فيها دليل صريح وليس فيها دليل يستنبط منه الحكم من الكتاب والسنة إذا انتقلنا إلى فعل الصحابة فهم متفقون أيضا على أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه دعا دعاء الختم قائما في الصلاة لا قبل الركوع ولا بعد الركوع ومن ثم ذكر المصنف هنا أنها ليس لها مستند شرعي أنها ليس لها مستند شرعي وأما ما ورد عن الصحابة فإنه ورد في غير الصلاة فإنه ورد في غير الصلاة كما ورد عن أنس رضي الله عنه كان إذا ختم جمع أهله في بيته فدعابهم، فالمساق الذي يذكره المصنف هنا أنه إذا كان ليس له مستند شرعي فهو تخصيص بغير مخصص وترجيح بغير مرجح ومثله ما ذكروه هنا من ختم من تحرى ختم القرآن في بعض ليالي رمضان فإن لا فإنه ليس له أصل من الكتاب والسنة ولا من فعل الصحابة. رضوان الله عليه يقرب آنكم ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه، فإنه من باب وضع الحكمة غير موضعها يسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها وهو الغالب وهو فتنة تؤدي إلى التكريب بالحق وإلى العمل بالباطل وإما لا يفهم منها شيئا وهو أسلم ولكن المحدث لم يعطي الحكمة حقها من الصون بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق بارك الله فيك مسألة التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه كما ذكر المصنف هنا هي من باب وضع الحكمة في غير موضعها وقصد المصنف هنا ما ذكره أهل العلم في كتبهم بأنه يربى ب صغار العلمي قبل كباري والمقصود الواضحات مقصود بصغار العلم يعني ما يدرك علمه ما يفهم وليس المقصود بصغاره يعني ضد يعني التي لا يهتم بها مثلا لا مقصود بما يفهم بما يمكن فهمه وإدراكه بدون مشقة بدون كبير مشقة وأما كباره أي دقائقه فإنه يتحدث فيه مع مع الناس بما يناسبهم والمصنف سيشير إلى هذا المعنى في قوله العالم الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كباره ولعلهم يقصدون هنا بصغار العلم الواضح فيه الأمور الواضحة وكباره دقائقه فإن هذه العبارة في في رأيي لا تستقيم إلا على هذا التفسير والدليل على ذلك أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يربون الناس على التوحيد وعلى أركان الإسلام أول الأمر وهذا ثابت عنهم وكذلك الأئمة المجددين كانوا يربون الناس على التوحيد وأركان الإسلام هذا ليس من صغار العلم بل هذا من الأمور الواضحة البينة وهو أيضا من أهم أنواع العلم ثم بعد ذلك الدقائق العلم والمسائل الخفية والتي تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر وتعب في الفكر فإن, فإن التربية عليها بحسب حال المكلف وفي رأيي تكون العبارة تستقيم فيما ذكر عن أهل العلم من أنهم يربون وصغال العلم قبل كباره يعني يراعون أحوال المكلفين ومثل ذلك ورد في تفسير السلف عند قول الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم قالوا في تفسير ربيون تفسيرات منها المربون ويسمى العالم الرباني أي الذي يربي الناس ويعلمهم العلم ويلاحظ أحوالهم فيما يعلمهم ولذلك مصنفنا ربط هذه المسألة يعني لو أن الإنسان ألقى إلى إنسان آخر مسألة لو أن معلما ألقى إلى طالب مسألة لا يدركها ولا يستطيع أن يدركها وأن يفهمها فهل هذا من باب تكليف ما لا يطاق أم لا لأنك كلفته بالفهم ولما كانت هذه المسألة لا يستطيع أن يعقلها فكأنك كلفته بما لا يطاق والتكليف ما لا يطاق ممنوع التكليف ما لا يطاق لم يرد في الشرع فكأن المصنف يقول إن من مقاصد الشريعة التكليف بما لا إن من إن من مقاصد الشريعة منع التكليف بما لا يطاق هذا مقصد وينبغي لك أن تراعي أنت فيما تتحدث فيه مقصد الشرع ومن مقصد الشريعة ألا تحدث الناس بما لا يطيقون فهمه بل ينبغي أن تلاحظ أحوالهم بحسب مرتبه وسبب ذلك أنه إذا لم يحصل الفهم من المكلف فإن المتكلم كالعابث معه نوع من العبث أن تحدث إنسانا بما لا يمكن أن يفهمه كما لو حددت الصغير بمسألة أكبر من فهمه وهذا أيضا وارد في المسائل المادية وعامة العلوم ولو حددت الطالب مثلا في الابتدائية بمسألة الرياضية لا يمكن أن يدركها إلا في الثانوية فحديثه كما هذا الطالب في الابتدائية هو نوع من العبث أو لا ولو كلفته أن يفهم كلفته بما لا يطيق فهذا ملاحظ في جميع العلوم هذا ملاحظ في جميع العلوم والمعلم في حاجة إلى ذلك ومعنى هذا أن التربية تحتاج إلى تدرج تحتاج إلى تدرج تنقله من العلم بحسب مراتبه ولا بأس أن نشير إلى أن هذا هو الذي يتناسب مع وضع الشريعة الشريعة أول ما جاءت ماذا ألقي على المكلفين؟ النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء بالشرح ماذا ألقى على المكلفين؟ دعاهم للتوحيد وأركان الإسلام فما يتعلق بمسائل التوحيد في فهم معنى العبادة وأن العبادة لله وحده ما يتعلق بأنواع العبادة التي تصرف لله والتي لا يجوز أن تصرف لغير الله وتحريم الشرك والنهي عنه هذا من الواضحات الجليات وهو الذي يبدأ به في التربية والتعليم سواء أكان مع الكافر الأصلي أو كان ممن دخل عليه الشرك أو كان مع المسلم الذي يعلم ذلك لكن يحتاج إلى تأكيد ويحتاج إلى إضاحة ويحتاج إلى تبين، يحتاج إلى زيادة علم وزيادة إيمان فمقصد الشريعة هو البدء بهذه الواضحات البينات وما يتعلق بذلك من أمور الغيب فإنها أيضاً الأدلة عليها والبراهين من الواضحات وأيضاً من وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره واتباع سنته تحريم البدع والنهي عنها والحديث عن أسس الإسلام وكليات الشريعة فإن هذا من الواضحات البينات الذي ينبغي الانشغال به والمكلف يستطيع فهمه وعلى المربي أن يلقي إليه ذلك ببينة ووضوح وإفهام ومن هنا كان علم الأولين مبارك لماذا؟ لأنهم افتتحوا العلوم بمثل هذه الأسس فكان تصورهم عن الإسلام تصورا سليما ثم أتبعوه بالعمل فكانت حياتهم حياة مستقيمة ثم نقلوه نقلة أخرى ثم نقلوه نقلة أخرى إلى الأمم الأخرى بنفس الترتيب نحن في كثير من الأحيان قد نعقد المسائل بسبب أسلوبنا وطبيعتنا فتأمل هذه الرحلة المباركة في نشأة الجيل الأول العرض الأول لهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد والنهي عن الشرك والأمر بلزوم السنة والتحاكم إليها تحريم التحاكم إلى سوى الله ورسوله من مما كان الناس يتحاكمون إليه ثم تحريم الابتداء ثم تعليم أركان الإسلام وبعد العلم الواضح العمل والصدق مع الله وبهذا تربت الأمة ثم بعد ذلك هذه الأمة نقلت ما عندها من العلم الواضح البين الذي معه العمل الصادق إلى أين نقلوه؟ إلى الأمم الأخرى فكانت التربية بالنسبة للأمم الأخرى واضحة سهلة ربوا بواضح العلم وبينه وهو ما تربت عليه الأمة ما تربى عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان مسير الجيل الأول متناسقا مباركا سهلا ميسورا بقي هناك نقطة قد يقول قائل منكم أنني تجاوزتها ولم أذكرها وهي أن الصحابة لما علموا الواضحات البينات ثم عملوا بها كانوا يحتاجون إلى مسائل جزئية في حياتهم وكانوا يحتاجون إلى النظر في مسائل مستجدة تجد في حياتهم وكثير منها من المسائل الفقهية العويصة هذا حدث أم لا؟ حدث بينهم أم وقد يسأل سائل فيقول لِمَ لِمَ تتجاوز هذه النقطة؟ فنقول إنه على هذه القاعدة في التربية نتجاوزها لماذا؟ لأن هذه المسائل في الغالب إنما يأخذها العوام مجملة ولا يأخذونها مفصلة. وعمر بن الخطاب أبو بكر إذا أراد أن ينظر في مسألة يجمع من؟ يجمع العوام العوامل يجمع أهل الشورى يجمع أهل الشورى وأن يسمون أهل الشورى يسمون أهل الحل والعقد يسمون الفقهاء فيجمعهم فينظرون في أدق المسائل هذه المسائل الدقيقة إذا نظروا فيها هم يدركونها ويردونها إلى الشريعة وهم على ذلك قادرون لما أعطاهم الله من العلم والمكنه والقدرة لكن لو حدث بها العوام تفصيلا وكلف العوام بإدراكها ابتداءا هل يستطيعون فالمجتمع الإسلامي في هذه النقطة يأخذ هذه المسائل العويصة والمسائل المستجدة بعد نظر المجتهدين أهل الحل والعقد أهل العلم أهل الشورى ثم تنتقل إلى واقع المجتمع تطبيقا بعد أن يعرف النتيجة الصحيحة لذلك فيبقى المجتمع محفوظا بطبيعة نشأته والحديث مع عموم الناس ومعامة المكلفين يكون في الواضحات الجليات البينات سواء في ابتداء دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه أو في نقل هذا العلم إلى الأمم الأخرى الأمم الأخرى أعاجم فكيف تتصور أن تنقل لهم هذا العلم الآن الذي قد ملع المكتبة الإسلامية وفيه آلاف الآلاف من الكتب بل بعض المسائل يقع الأخذ والعطاء فيها إلى الكتب المطولات ما الذي تنقله إلى الأمم الأخرى؟ هل تنقل هذه المسائل العويصة والمسائل التي فيها الكتب المطولات والتي هي من مسائل الاجتهاد السائغ هل هذا الذي تنقله ابتداء إلى الأمم الأخرى؟ أو تنقل لهم الإسلام الواضح والجليات البينات من أسس الشريعة؟ هذا الذي نشأد عليه الدعوة الأولى فإن قيل والمسائل هذه العويصة ماذا نصلع بها ونحن نحتاجها نقول هذه لها طريقة معينة في إدراكها والعمل بها ولا تلقى على العوام إلا بمقدار ما يمكن أن يشارك فيها العوام إلا بمقدار كل بحسب حاله فمثلا. مسألة مسائل الطلاق لو جاء العام يسأل يستفتي إذا طلق امرأته ثلاثا هل تطلق أم لا هذه مسألة للعلماء فيها كلام منهم من يعتبر الثلاثة واحدة إذا كانت في مجلس واحد ومنهم من يعتبر الثلاث ثلاثا إذا كانت في مجلس واحد وفيها بحث طويل. أرأيت لو أن العام الذي يستفتي عالما أو مربيا أو معلما فقال له اسمع ما في المسألة الأولى والأدلة عليها القول الأول وفيه عشرات الصفحات واسمع وما يقال في الرأي الثاني والأدلة عليه أو حتى لو قيل لطالب العلم الذي ليس عنده خبر بتفصيل الأدلة في ذلك ماذا سيقول؟ سيقول لك ما هي الخلاصة؟ ما هي النتيجة؟ أو ما هو الرأي الراجح؟ أو ما الذي تراه أنت؟ هذا بالنسبة للعامي أما بالنسبة لطالب العلم فقد يستوعب شيئا منها إذا أنت أحسنت له العرض ولخصت له المسألة ثم يتفاوت الناس بعد ذلك في إدراكها فالمقصود هنا في التربية ما التحدث مع العوام وهذا مسألة تحتاج إلى محاضرات تحتاج إلى اهتمام من الدعاء إذا رجعنا للجيل الأول نجد الصورة واضحة جدا الجليات الواضحات سميت بصغار العلم لماذا لأنها سهلة يمكن إدراكها ومن حكمة الشرع ومن مقصوده أنها جعلها سهلة الإدراك لأن أعظم شيء في هذا الدين ما هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتحريم الشرك وجوب التحاكم إلى الشريعة وترك التحاكم إلى غير الله والولاء لله ورسوله ونصرة أهل الإيمان والغير على حرمات الله هذا من الواضحات الجليات ولا من المسائل العويصة من الواضح الجليات وعليه أساس المجتمع الإسلامي أركان الإسلام تصلح الفرد وتصلح المجتمع هذه من الوسائل الواضحت ولا من المسائل الواضحات البينات ولا من المسائل الدقيقة من المسائل الواضحات الجليات تطبيق الحدود حفظ ضروريات الخمس تحريم قتل النفس تحريم الزنا تحريم الربا تحريم شرب الخمر تحريم الموبقات تحريم الفواحش هذا من المسائل الواضحات الجليات وإلا من المسائل العويصة. من المسائل الواضحات الجليات. لو راح يتسأل العجوز في بيتها لا عرف ذلك. فبناء المجتمع الإسلامي في الدعوة والتربية وأداء مهمته تقوم على هذه الاسس. مسائل المسائل الدقيقة في الفتوى لها طريقتها الخاصة ولها من يدركها من أهل العلم والذين عندهم ثقافة متقدمة ومن طلاب العلم والعوام لا تلقى عليهم المسائل الخلافية أو المسائل العويصة. إلا بالأسلوب الشرعي وهو أن تلقى إليهم إجمالاً أن تلقى إليهم إجمالاً طيب اقرأ بارك الله فيك. وقد جاء النهي عن ذلك فخرج أبو داود حديثاً عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلطات وقال وهي صعاب المسائل أو شرار المسائل وفي الترمذي أو غيره أن رجلا آت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتيتك لتعلمني من غرائب العلم فقال عليه السلام ما صنعت في رأس العلم قال وما رأس العلم قال هل عرفت الرب قال نعم قال فما صنعت في حقه قال ما شاء الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فاحكم ما هنالك اذهب فاحكم ما هنالك ثم تعال straw من غرائب العلم هذا الذي ذكر المصنف يريد أن يستدل به على القاعدة السابقة والقاعدة السابقة الصحيحة ومعلومة دلتها ولعل ما أرضتوا عليكم من طبيعة الدعوة الإسلامية ومما ذكروا أهل التفسير عن بعض أهل العلم بالتدرج في تعليم العلم هذا كاف في الاستدلال على هذا الأمر المصنف أردف ذلك بأثرين ومن حيث ما ورد في المعنى الأول وهو النهي عن الأغلطات هذا ورد عن السلف وثابت عنهم لكنه لا يصح حديثا قال المحقق هنا في سناده ضعف آفته عبد الله بن سعد البجلي وهو مجهول وكذلك الذي بعده موضوع الحديث الذي بعده موضوع وهذا المعنى هو مقتضى الحكمة لا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الوصول وإلا دخلت الفتنة يعني المعنى متفق عليه لكن ما ورد في سند هذين الحديثين يدل على ضعفهما ويدل على أن الثاني موضوع لأن فيه آفته أبو جعفر عبد الله ابن المسور كان يضع الحديث كما ذكر الكامل في الضعفة كما ذكر صاحب الكامل في الضعفة وكذلك الذهبي في الميزان يقرأ بارك الله وقد قالوا في العالم الرباني إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور وقد ترجم على ذلك البخاري فقال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا وكان المناسب هنا عند المصنف أن يبدأ بهذا المناسب في التأليف أن يبدأ المصنف رحمه الله بما صح كما ذكر البخاري في هذه الترجمة ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله ثم ذكر حديث معاذن الذي أخبر به عند موته تأثما وإنه لم يذكره إلا عند موته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير منزلته وعلمه وعلمه وعلمه معاذا لأنه من أهله وفي مسلم مرفوعا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة قال ابن وهب وذلك أن يتأولوه غير تأويله ويحملوه على غير وجهه ومن هنا كان علم السلف يتزم بالوضوح وكان كلامهم قليل وعلمهم مبارك لماذا خوفا أنهم إذا أكثروا الكلام أن يقع الكلام في غير موضعه وأن يتأوله العامة على غير فهمه لكن مشكلتنا نحن في العصور المتأخرة أن الكلام كثير حتى الكتب الآن مثلا لما تنظر في الكتب لا تعد ولا تحصى لكن هو القليل النافع النافع منها قليل فنحن في حياتنا العلمية وفي ترتيباتنا نحتاج إلى أن نرجع إلى الطبيعة الأولى طبيعة سهلة ميسرة ولذلك كانت أصول الدين عندهم اللي سموه العلماء أصول الدين من المتأخرين وهي مسائل التوحيد وفهمهم للإسلام كان واضحا بينا وكان تصورهم سليماً لقضايا الدين بخلاف المتأخرين مع أن الكتب عند المتقدمين أقل منها عند المتأخرين والكلام في الدين عند المتقدمين أقل منه عند المتأخرين إذا أردت أن تسعى عن السبب السبب هو في طبيعة المتأخرين لكن ينبغي الإنسان دائماً في مسائل التربية ومسائل فهم الإسلام أن نركز على الأساسيات وعلى الواضحات وعلى البينات فإنها إذا صحت له الواضحات والبينات والأساسيات وكليات الشريعة صح علمه وإن فاتته من الجزيات شيء كثير وقد يقول قائل كيف يكون ذلك فالجواب أن التخلف في الكليات والأساسيات يضره وخطر عليه والتخلف الجزئي لا يضره لأنه بين أمور إما أن يرجع فيه إلى الكتب فيستكمله وإما أن يسأل عنه غيره فيحصل عليه وإما أن يتوقف فيه ولا إشكال عليه لكن الضعف في الأساسيات والكليات خطر على الإنسان وخطر على المجتمع وخطر على التربية مثل مثل هذه الأمور الأساسية تحتاج إلى وقفات يعني الآن كثير من الدعوات الإسلامية تتجاوز الكليات والأساسيات بأحد أمرين وكلاهما لا يصح أن يكون مبررا إما لأنها تسبب لهم إزعاج عند كثير من العامة والخرافيين والمبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة والمعارضين والمخالفين هذا ليس بعذر وإما على زعم أنها من الأمور الواضحة اللي يفهمها كل أحد وهذه مغالطة الأول مجانبة للصواب والثاني مغالطة إذا قال نتجاوز الكليات والأساسيات ومسائل التوحيد والنهي عن الشرك والبدع نتجاوزها في مسائل التربية لأنها تثير علينا الخصوم فنقول هذا غلط ومخالفة لمنهج السلف والسلف تحملوا وصبروا والإنسان يؤدي الذي عليه بالحكم والموضة الحسنة فإذا ابتليه يصبر كما صبر من قبله أما الاعتذار الثاني فهو أيضا باطل. يزعم كثيرون أن الكليات والأساسيات واضحة عند الناس، فلا نحتاج إلى الحديث عنها. هل نحتاج نحن الحديث عن العقيدة الصحيحة؟ عقيدة يا أخي سليمة، ما نحتاج للحديث هذه مغالطة، لأن هناك طوائف من الناس لا تحصى تحتاج للحديث عن أساسيات الإسلام. وتحتاج للحديث عن التوحيد وتحتاج للحديث عن خطورة الشرك وخطورة البدع. فالذي جعل علم علم الأولين واضحا ومباركا ومنتجا وسهلا ومؤثرا في واقع الناس أن كلامهم قليل ومركز نجاز استعمال هذه العبارة مركز على الأساسيات والواضحات والجليات فصار الناس عندهم موضوع عن التصور الإسلامي وضوحا كبيرا وضوحا صحيحا ثم يستكملون الناس المسائل الجزئية بحسب ما تيسر لهم فالتخلف الجزئي تخلف الجزئي عن الإنسان لا يضره كما لو تخلف عنده أساس وخذ مثال الآن في مسألة الحج مثال تطبيقي لو أن إنسان يمارس البدع ويمارس الشرك وجاء للحج وحافظ الجزئيات كلها حقت الحج من أولها إلى آخرة بحيث لا يحتاج أن استفتي يضره عمله وتخلفه عن الأساسيات في الاعتقاد ولا ما يضره قد لا يقبل حجه أصلا كان يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله أو يدعو غير الله حتى وإن مارس جزئيات الحج بالكامل ما أسقط منها شيئا ولو أن إنسان آخر على سنة صاحب توحيد لا يصرف شيئا من عبادته غير الله ولا يتلبس بالبدع على سنة صحيح ثم جاء في الحج فوقع في بعض المخالفات بحيث أنه ضيع بعض الجزئيات وتخلفت عنه ولم يدركها فوقع في خلافها فاستفتى وكان عليه فدية فيما صنع مما لا يبطل حجه أيهما خير الأول ولا الثاني الثاني فعلم السلف الأول كان يعتمد الباب الأول في التربية والأساس الآن كثير من الدعوات في العصور المتأخرة تجاوزت هذه المرحلة بأحد العذرين السابقين وكلاهما عذر غير صحيح هذا بالنسبة للبناء الدعوي وإصلاح المجتمع أما بالنسبة للبناء الذاتي لك فإياك أن تتجاوز الكليات والأساسيات إلا أن تفهمها وتضبطها وتأخذها عن أهلها ثم بعد ذلك تأخذ من الجزئيات ما قدرت عليه فإن فاتك شيء من الجزئيات فلا يضرك والأمر فيه سهل تأخذه عن طريق مزيد بحث أو تأخذه عن استفتاء أو تتوقف فيه حتى يظهر لك فيه علم ومن ثم بناء المجتمع الإسلامي الأول وطبيعة العلم في المجتمع الإسلامي الأول ليست لطبيعة العلم عند المتأخرين وكذلك منهج التربية عند المتقدمين ليس كمنهج التربية عند المتأخرين هنا. وخرج شعبة عن كثير ابن مرة الحضرمي أنه قال إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل ولا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فينقطوا وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطاً شافياً والحمد لله وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا ممن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سلف هذه الأمة ومن ذالك الله فيك هل ترون نكتفي بهذا المقدار أن الموضوع الذي بعده يصلح أن يكون موضوعا مستقلا وهو إلى نهاية الفصل حوالي ثمان صفحات ولا يمكن أن ننتهي منه الآن فنقسم هذا الفصل إلى قسمين نكتفي بهذا ويكون عنوان هذا الدرس البدع الإضافية وطريقة السلف في التعليم ولعلنا نكتفي بهذا ونتشاور معكم فيما يتعلق بالاختبارات وبالإجازة إن شاء الله تعالى لكم أنتم ثلاثة دروس على الأقل أو أربعة دروس على الأكثر بمشيئة الله للانتهاء من الجزء الأول من هذا الكتاب وبعضكم أظن يشارك في الدورات شهر ثلاثة فهل ترون أن نقف في وقت الاختبارات ونبدأ في آخر شهر صفر وناخذ درسين إن شاء الله واحد في آخر شهر صفر وواحد في أول شهر ربيع الأول والعلل بهذا ننتهي من هذا من الجزء الأول ثم نوقف الدرس في الإجازة وما رأيكم؟ طيب ما رأي الأخوان طيب كذا نعم سبارات يوم 12 صفر لا نحن ننتهي نوقف الدرس في هذا الشهر نوقف الدرس في هذا الشهر اللي نحن فيه الآن شهر محرم نعم أو نأخذ الدرس الأسبوع القادم نأخذ الأسبوع القادم درس ونأخذ إن شاء الله درسين في نهاية شهر السفر ونكون انتهينا من الجزء الأول ونبدأ مع بداية الدراسة بمشيئة الله مع بداية الدراسة في العام القادم نبدأ في الجزء الثاني بمشيئة الله تعالى طيب نكتفي بهذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين